الحمد لله محمده ونستعينه ونستغفره ونعبد بالله من شرط ونشسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فا سمعت من بعض الأخوة ما قالوا من أنه كان هنا في مدينة العيونس يناقد اجتماع كبير لجماعة الكبير وأنني أشكر من كان سببا في عدم تحقق هذا الاجتماع لأن اجتماعات الخير يفرح بها اجتماعات من يدعو إلى تصحيح عقائد الناس وعباداتها وأخلاقها وسلوكها يفرح بها وما الاجتماعات التي تفسد عقائد الناس وعباداتها وأخلاقها وسلوكها لا يفرح بها جماعة التريل كما يسمون أنفسهم أو كما اشتهوا أنهم يسمونهم بهذا الاسم أو الأحباب محمد الياس كان دهلوي وهم يسمونهم بالياسوية هذه الجماعة أو هذه الفرقة اسمها الياسوية كما أن هناك أيضا فرقة أخرى في مصر اسمها البناويه فيسمونهم بالاخوان وهم أتباع البنا ولا شك ان اصول الدعوه الصحيحه كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن هي الدعوه الى التوحيد فاذا كانت الجماعه لا ترفع راسا بالتوحيد فلا اهتمام منها به دعوة إليه أو تحذيرا من ضده، بل إن مؤسس هذه الجماعة عرف عن بعض الأمور التي وقع فيها، كمكته عند قبل رشيد الكنهوكي أو هكذا من أسماء شيوخهم، وهذا ذكروها وبيانها. وعندهم الطرق المعروفة الجشتية السهرولدية القادرية النشقشبندية وفي المقابل لهذه الجماعة اليسوية الجماعة البنوية التي مؤسسها معروف عنه عكوفة عند قبر سنجر ودعاءهم واستغاثتهم والتوسل وغير ذلك فجماعتين مؤسسيها يقع منهم هذا الشرك فإذا كان هذا الرأس فماذا عن باقي الجسد اذا كان هؤلاء مؤسسو هاتين الجماعتين فماذا عن الأتباع الذين لا يزالون يثنون على مؤسسي هاتين الجماعتين فجماعة التبليغ او سوية أصلت أصول من هذه الأصول الأصول السته وأولها كما يقولون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فيقولون في يقولون في بيان معناها اخراج اليقين الفاسد من الاشياء وجعلها على خالق الاشياء لا حي لا مميت لا رازق لا الا الله لا يفصلون في توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه بل عرف ما عرف عنهم من بعض كلمات الوحدة اي وحده الوجود وغير ذلك هذا مشهور ولسنا نتحدث عن هذا من باب التخرص بل هذه هي حقائق في هذه الجماعة يعرفها من سبرها وغاص غورها وادرك ما عندها خاصة في بلاد العجم في بلاد الهند لأن بداية دعوته كانت في الميوات مع الميواتيين وكانت طبقه ضعيفة وفقيرة فتأثروا به فأثروا على من عندهم من بعض التجار فأثر بعض التجار على بعض العلماء ثم تاثر بعض علماؤهم بهذا فأتوا إلى العرب فأثروا على هذا التسلسل الذي حصل فيأتون بهذه الكلمة وهذا التفسير فيها ثم يأتون بالصراح ذات الخشوع والخضوع، ويعنون بها من حيث الهيئة أما من حيث الأفعال المطابقة للأمور السنيه لا يتكلمون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما يسمون بالذكر أو غيره أو العلم كل هذه أنا لست بصدد تتبع هذه التفصيلات التي يذكرونها ولكن الأمور التي يمارسونها لا يذكرون فيها العلم الشرعي ولا الأدلة الشرعية إنما يقولون نحن نتكلم عن علم الفضائل ولا نتكلم عن أمر المسائل، فالكل يذهب وذلك بناء على أصل فاسد عندهم وهو أن نترك الخلافيات وهذا الأصل الفاسد هو نفسه الأصل الذي عند الجماعة البناوية التي تقول نجتمع فيما اجتمعنا فيه ويادر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا بترته الجماعة بقولها الخلافيات مطروحة وأيضا عباره أخرى يقولون السياسيات وهم يتركون السياسة سياسة وإلا فهم أهل السياسة فيتركون هذه من باب المكر في أمور النقصة يحققون بها مآربهم شكك في خروج هذه الجماعه والزمن الذي خرجت, خرجت فيه ونسب ذلك الى ما يتعلق بالحكومه الانجليزيه وذلك في اضعاف جانب الجهاد فأخرج طائفتين طائفه القديانيه التي اخذت ودعت نبيا وطائفه أخرى التي عطلت الجهاد فمعروف عن جماعه التبليغ انها لا ترى الجهاد كما هو واضح في ايام افغانستان أنها تأتي للمجاهدين في الساحات وتقول تركوا الجهاد وخجوا معنا فيرون أن هذا الأمر الذي هم فيه هو الصحيح أنه هو الجهاد في سبيل الله الحقيقي ولا شك أن الجهاد إذا تحققت شروطه المعروفة التي أفتى بها أهل العلم فهو جهاد صحيح وأما ما يقع اليوم في غالب كثير من البلاد الإسلامية فهو ليس بالجهاد إنما أغلبه إفساد أما هذه الجماعة فترى أن دعوتها وفروجها هو الجهاد المعني بجميع النصوص الواردة في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنطبق عليه غدوة أو روحه أو هكذا فينزلون كل أحاديث الجهاد الذي هو مقاتلة الكفار ينزلون على جماعة التبليغ. فيأتون أيضا إلى مسائل أخرى فهم يقولون هذه الأمور نجعلها بالترثيب وليس بالتحديد والحقيقة أنها تحديد لا تفتي وأول ما يبدعون بتحديد الوقت ومعلوم أن العبادات أوقاتها هيئاتها أعدادها زمانها مكانها منها ليليه ومنها نهريه ومنها ما هو جماعه ومنها ما هو مفرد وغير ذلك كل هذه لابد لها من نصوص شرعية بحسبها وبذاتها وكل عبادة لها نص شرعي مختص لا يكون فيها القياس فهذا لا يعملون به بدليل أنهم يبدأون مثلا لو ذكرنا في اليوم ويقولون ساعتين ونصف أقل القليل ويعنون بهذا العشر أن اليوم 24 ساعة فأقل القليل وحسن بيش بعشر يمثالها فإذا عملنا يحببنا الكرام ساعتين ونصف كأننا عملنا اليوم كله او, أو, أو يكون ثمان ساعات وهو الثلث والثلث كثير هكذا كل شيء يستدلون فيه بنصوص يظنون انها فرق بين صحه الدليل وبين صحه الاستدلال فالقوم لا يمارسون صحه الاستدلال بالدليل الصحيح انما يريدون الدليل الصحيح ويتلاعبون بالاستدلال به في امر لا يصح فيه واضح أمر آخر وهو ما يتعلق في اليوم إلى الأسبوع وهو عندهم حل ما يسمونها بالمشهورة أو بما يسمونها بالمقامية والانتقالية الجولتين الجولات فتأتي للجولة المقامية فيستدلون عليها بآيات من القرآن والجولة الانتقالية بآيات من القرآن فالمقامية عشيرة كأنت رق عشيرة كالأقربين وبال الجولة الانتقالية أم القرى ومن حولها وهكذا كل هذا يريدون فيها أدلة وثلاثة أيام من كل شهر يريدون لها أدلة وهي متعلقة بالفعل ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صامة ثلاثة أيام فكأننا صامت دهر كله إذا نحن وإحبابنا الكرام خرجنا ثلاثة أيام في الشهر كأنما خرجنا الأمر كله هكذا يستخفون من معهم فغالب الجهلاء يسمعون مثل هذا الكلام ويظنون انها فعلا ادله صحيحه تشفع لهذا الفعل الذي هم يمارسون بانه عمل صالح تقرب به الى الله والصحيح ان هذا تعبد لله بما لم ياتي فيه دليل صحيح وهذا الدليل انما هو في الصيام وليس هو في الدعوه امر اخر ايضا ما يتعلق بالأربعين بالأربعين يوم بل ان محمد يوسف كان دهلوي كما في كتابه حياه الصحابه لما تكلم في الأربعين يدلك على أنهم يرونها من باب التحديد والجزم والعتبة أيضا باب الإنكار على من لم يكمل الأربعين باب الإنكار على من لم يكمل الأربعين ثم أولد ما قاله عمر لمن عاد من الثغور وهو لم يتم الأربعين فقد قال هل لا أتممت الأربعين هل لا أتممت الأربعين فجعلها في باب الإنكار على من لم يتم الاربعين كذلك الاربعة اشهر كل ما تأملت في افعال هؤلاء القوم يرونها على التعبد بدليل ايضا ان احدهم لو انه خرج لا جعل المدهة الزمانية التي يخرج فيها محددة بتلك الثلاثة ايام بل لو كان مقصرا في الثلاثة ايام مرجع مثلا ستين ساعة فان خروجه لابد ان يكمل الاثنى عشر ساعة في مكان اخر قبل ان يعود الى اهله حتى يتم ثنين وسبعين يتم 72 ساعه يعني 72 ساعه يعني 24 24 24 هذه 72 ثلاثة ايام ما ينقص من ذلك اي لحظه بك حتى لو اتى لا يزور ارحام لا يزور اقارب لماذا لان خرج من اجل الدين وليس من اجل الدنيا زياره الاهل وزياره الاقارب والارحام تقص القلوب فلا بد أن يجلس في هذا المكان انا سمعت من هذه الاشياء الشيء الكثير ممن خرجوا معهم ممن أدركوا شيئا من أمورهم بل بعضهم بايع كما هو أحدهم في السعودية عندنا صرح بهذا اسمه شرقاوي صرح أنه بايعهم وصل إلى درجات كثيرة معه على كل هذه الجماعة يحتجون ببعض تأييدات أهل العلم لهم من ذلك ما ينقلون عن الشيخ بن باز من ذلك ما ينقلون عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه ومن ذلك ما ينقلون عن غيرهم نعم الجماعة لم تكن معلومة الحال في بداية أمرها وكان يظن بها خيرا وهناك ثناءات عامة بالجملة ثم تبين الحال والشيخ من بارز الله يغفر له ويرحمه كان قبل أن تكون الجماعة فاتت الجماعه وله هو لم يعلم حال الجماعه ومع الايام تبين الاحوال الجماعه فحال كان فيها لا يعلمها وذكرها خيرا بالجمله ثم تبين بعض ما عندها من مخالفات في العقيده فاثنى عليها في جوانب الجهد وذمها في جوانب العقائد وقال عندهم في العقائد ثم مثلا اخرى نصح عامه الناس اللي يخرج معهم وهل لا يخرج معهم الا طالب إلا طالب علم يعلمهم هل من تقول لا يأخذ معه إلا من يعلمه ذكيته ولا ذكيته فهي ليست التذكية إنما هي تذكية فقال الشيخ يقول تخرجوا معهم وعلموهم إذا أنتم لستم أهلا للتعليم أنتم ليس عندكم كذا فالشيخ كان يقول هذا آخر الأمر الذي استقر عليه رأي الشيخ فيهم أنهم من الثلاثة السبعين فرقة المتوعدة بالنار وهذا معلوم لا شايع عنه رحمه الله كذلك غيره من أهل العلم مثل الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله عليه لما أرث الشيخ بن باز أن يذهب لهم والقصة يرزن شيخنا صالح يعرفها فذكر وكتب وأثنى عليهم لما شاهد ما شاهد من حالهم ولكن لما سبين له بعد ذلك سمعنا منهم في الإنكار على هذه الجماعة وبيان حالهم فكثيرا من أهل الفضل وأهل العلم كانوا ذهبوا مع الجماعة ومنهم شيخنا أيضا سبقنا ذهب ونحن أيضا ذهبنا معهم فترة من الزمن وعلى ما سمعنا عنهم من الجملة العامة لكن لما تبينت احوال القوم ولذلك لا يستمر معهم طالب علم لا يمكن يستمر معهم طالب العلم لأنه يرى ما يخالف العلم فهم يريدونه كالحيوان يريدونه كالحمار لا يفهم لا يعلم لا يتكلم بل لو رأوا منه شيئا من الإنكار أنكروا عليه بل ربما عزلوه من الجماعة ولا صرفوه من الجمع ولو لا حتى لو كان ذا علم معهم يجعلون الجاهل يتكلم وهو لا يتكلم فقط لأنه يرون أنه ليس أهل للدعوه إلى الله بل هو حاجه الدعوة إلى الله وعندهم نظرة تكفيرية للمجتمعات بدليل أنهم إذا أتوا مجتمع قالوا ما شاء الله نحن فتحنا هذه المدينة أي مدينة مدينة من مدينه المسلمين تأتونهم تقول انتم فتحتموها وش كان الكفار يرون دعوتهم انها غزو والاستجابه لهم انها فتح واستماع الناس لهم انها دخول في الاسلام كانه امر جديد ثم يرون من يذهب الى جمعهم خير من يذهب من يذهب الى مكه واستمعت من احدهم أن يقول اننا نجتمع وليس هيجتمع في هذا الاجتماع للرجال والضعبه والذكر بل حتى مكة لو ذهبت اختلاط ومنكرات وشهوات وشبهات فهم يتنون على جمعهم بما يفوق الجمع في مكة بل يرون أنفسهم أنهم يجتمعون أكثر كما في بنجلاديش في دكا، وكما في الهند وكما في غيرواند في باكستان، وفي الهند في حضرة, حضرة نظام الدين الذي هو مليء بالقبور وبالشركيات ليس بينهم وبينه شيء ومع ذلك يقول نحن نذهب دعوة في العالم وننتقل للعالم وبجوار مركزهم الشرك بل في مركزهم مدفون مؤسس فرقتهم والذي يبيه والذي يبيه بل انهم زاروا الشيخ في عام 407 الحج الشيخ بن بنبارد تكلم معهم نصحهم في مسألة البيعة عندهم مسألة اللي في الذكر ومسألة القبور اللي, اللي عندهم في المسجد هنا نصحهم وقالوا يعني بمجمل ما يقالوه إن هذه أشياء منها ما نقره ومنها منهم قبلنا ومنهم ومنهم فلما مات آخرهم اللي هو إنعام الحسن دفنوه في نفس المكان ودفنوه مع هؤلاء القوم الدليل على أنهم أهل تلون وهل مكر أهل خديعة وهم سائرون على ما هم عليه ويتذرعون بمن يوافقهم بالجملة جماعة التبليغ الصحيح أنها جماعة خطت خطا آخر بخلاف ما عليه السلام والدليل على ذلك ان لها منهج ولها دعوه ولها طريقه ولها اسلوب يغاير تماما ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وما عليه الدعوه السلفية التي استمرت على ذلك ولو اتيت احدهم يقول نحن على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه نحن خلف الصحابه عندهم هذه الأمور هل الصحابه عندهم هذه التقسيمات هل الصحابه عندهم هذه الاشياء صحابه طلبت علم أصحابة علموا قرآن والسنة هؤلاء يجلس الإنسان لو قلنا لكم يا جماعة التبريغ مات القضاء ومات العلماء اقضوا في مواليد الناس ودمائها اقضوا في أعراضها اقضوا في حياتها قوموا بشؤون الناس هل عندهم ما يقوم بذلك إذن ما هذا الدعوة كاملة والدين كامل وأنتم من أنتم ولذلك يجلس هي شر وليس خيرا هي تفرق ولا تجمع ولو انك حصل منك شيء من التنبيه على ما هم عليه ذهب الاصل الرابع عندهم اكرام المسلم المسلم عندهم هو الفرد في الجماعه او الذي لا يخالف الجماعه فالناس عندهم معارض وعندهم محب وعندهم طالب علم وعندهم صاحب لهم فالمعارض هؤلاء يتقون في أي وسيلة والمحب ملعوب عليه مركوب لقضاء معاربهم، والمحب لهم من الجماعة يكون موافق لهم فيما يأتون ويضرون وهكذا وهم أهل حيل وتحيل في البلاد التي لا يسمح لهم فيها يمارسون جميع انواع الحيل من أجل أن يحققون ما يريدون يجيزون الكذب يجيزون كل شيء بل إن أحدهم الله سمعته يتكلم بأنه منع فإذا به مرأة الجوازات ولا أحد يقول له شيء ويركب الطائرة ولم يقول له أحد شيء لدرجة أنه ركب الطائرة ولم يختم جوازه وليس معه تذاكر فقلت هذا متحايل سالق يركب بدون أجرة على كل هؤلاء وما يفعلون وما يقولون يرون أنها لهم كرامات وهي في الحقيقة يعني التحيلات جماعة التبليغ لو أردنا أن نتكلم بجميع ما يفعلون ما يمارسون نجد أن دعوتهم قامت على بدعة وهي في بدعة وهي مبنية على حلم هندي كل هذه الدعوة قامت على حلم هندي تعلم ما معنا حلم هندي ليس في بالهنود ولكنها قامت على رؤية منامية لهندي هكذا دعوتهم كلها قامت على رؤية منامية وهم يصرحون بذلك أنه نام وأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتا قال الله أنه نام في المسجد النبوي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اخرج كنتم هيرى أمة أخرية في سبيل الله فالخروج هو الخروج وخرج فهو خرج لما خرج خرج الناس وهذه دعوة الخروج فهم أهل الخروج واضح جماعة التبليل تبين للناس أمرها فهم لا يفرحون بالدعوة الصحيحة للعقيدة الصحيحة فلا يصححون العقائد، ولا يصححون العبادات ولا يصححون المعاملات ولا يصححون الممارسات والأخلاقيات والسلوك. كل هذه ليس لهم فيها سهم ما هو سهمهم؟ في الزهديات والصوفيات بل تجده مع من هو معه من أجمل ما يكون بل إنه ليمارس مع الكافر حسن الخلق ومع من لا يرى بدعته يمارس معه أشد ألوان المكر وللشيخ مواقف معهم في أفريقيا لدرجة أن بعض أهل البدع والفرق هيات للمشايخ لما زاروهم مشاركات وأما جماعة التبليغ فمنعات لماذا؟ لأنها لا تريد الدعوة السلفيه الواضحه النقيه بل يسمونكم وهابية لماذا تنفيرا للناس وما هم حقيقة جماعة التبليغ شر انتشر وذاع وشاع في البلاد وأيام الحرب الروسية في أفرانستان كان مركزهم قائم في روسيا وإلى الآن لهم مركزي إسرائيل ويا فلسطين محتلة فالقوم علمهم عليه ويؤيدون ويدعمون ومعروفة أمورهم وخفاياهم فانكشف سترهم وانفضح أمرهم ولكن سذاجنا لا يزالون معهم لأنهم لا يعلمون حقائق هذه الأشياء. ولو علموها، والله لسبقوكم في ترك هذه الفرقه ولكنهم بعضهم غضب به ولا يعرف هذه الحقائق. وهم أهل تأصيل في تنفير، فهم أصحاب جماعة خفيه في الجماعة الأم. فتجدهم مثلا في المملكة لا يرون، للقياده ولا يحاليهم. بدليل أن لهم ولاية خاصة أن لهم ولاية خاصة ولا يرون مسؤولية الاقاليم بل لهم في كل إقليم مسؤول فهم جماعة وسط الجماعة العامة فهم جماعة سرية وسط الجماعة العلنية فجماعة المسلمة تخضع لولي أمرها سمعا وطاعة في العموم وليس عندها ظاهر وباطن، ولكن هذه الفرقه تعلن شيء وتخفي شيء، فتجده يتبع لرئيس هذه الفرقه ولهم في كل مدينة لمجموعتهم رئيس، فهم بمعنى حكومة داخل حكومة، هذه هي هذه الزلقة، ويسمونه أمير. يسمونه أمير امير ويامر وله اهل الشوره ويجتمعون الشوره ومحدده ايامهم يوم الشوره غالبا عندهم يوم الثلاثاء والجوله الانتقاليه والمقاميه محدده وغالبا ما يكون عندهم حلقه التعليم وغالبا ما يكون عندهم استقبال الجماعات وغالبا يكون يوم ليله الجمعه هي لقاء الجموع ويوم الجمعه انتقال الجماعات وتفرقها في الاماكن والبيان يكون يوم الخميس المغرب بعده واخر في كل مكان بهذه الطريقة وبهذا العمر كفى الله المسلمين شرهم وأشأل الله كبارك وتعالى أن يوفقنا وياكم العلم النافئ والعمل الصالح ولعل الشيخ إضافة في هذا الجانب ليس لي... لإضافة أن لا نغتر ببعض ما يعلنونه للعرب من أن العرب يقرأ عليهم رياض الصالحين وحياة الصحابة أما رياض الصلحين فالعينه على الرأس معروف كتاب عظيم كتاب سنن كتاب تربية كتاب خير كتاب توحيد وأما حياة الصحابة فهو ملي بالأكاذيب والموضوعات والقصص التي لا أصل لها وبالافتراءات على الصحابة رضوان الله عليهم وألخص ما قاله أخي في ست نقاط أولا هذه الجماعة لا لا تدعو إلى التوحيد بل تحذر منه وترى أنه, أنه يفرق الأمة وهذا قاسم مشترك بينها وبين بعض الجماعات الأخرى التي أشار إليها الشيخ من البنائية يعني الدعوة إلى التوحيد عنده يشك الجريمة يفرق الناس يعني إذا أرى داع أحد من التوحيد انسحبوا من عندي وتركوا بالمرض وتخلصوا من إن كان خارج عندهم معهم بأية طريقة تبعده عنهم ثانيا لا يهتمون بالعلم، بل يجهلون أتباعهم، ويعني يبقون السنين الطويلة لا يعلمون لا يعرفون إلا هذه الصفات الست يرددونها وعشر صور من القرآن. ثالثا يبنون أحكامهم على أولا القصص، ثانيا المنامات الرؤى، ثالثا الأحاديث الضعيفة والوقائع المختلقة. الأمر الرابع إظهار إهام جاهلهم بأنه عالم وإضفاء هالة عليه بأنه يعني هو الشخص الذي لا يشق له غبار فيوهمون العامة بأن هذا هو العالم وهو الشخص الكبير الذي يجب الرجوع إليه الأمر الخامس والسادس الخامس يعني لا يتعلمون شيئا من الدين طيلة حياته بل يبقون على هذه الطقوس المعينة المحددة فهم كما يقول بعضهم مع أنه أيضا ليس بصحيح يقول نحن نأمر بمعروف ولا ننكر المنكر لكن الواقع لا أمر بمعروف ولا نهوا عن منكر برض النظر ما عندهم من صلوات ونحو ذلك والصلاة لو صليتها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا عليك ولا يعدلون صلاتك حتى لو تركت اركانا من أركان الصلوات فهم يعني ترك عدم تفقيه الناس في دينهم مرة يتركونهم على منهجهم الفاسد الأمر السادس الكيد هذا إشار إليه أخي مواقف الكيد اللي ل لأهل السنة ولا سيما في الهند ولا سيما في مورشوس جنوب أفريقيا قد لاحظنا أنهم يستبعدون كل من يريد أن يلتحق في كلياتهم من المدارس جنوب أفريقيا المدارس في نيوكاسل وفي دربن وغيرها وفي فهم يعني يرون اذا راوا احدا يريد ان توجه العلم الشرعي فصلوه كانوا ينفقون عليه ولذلك هم يعلمونه اولا حفظ القران على حد زعمه الدرجه الثانيه يعلمونها اللغه الايه الارديه لا يعلمونه العربيه بحيث انهم يدجلون عليه في الارديه ويخدعونه. الأمر الأخير هناك كتب لا يطلعون عليها العرب مثل كتاب المهند عن المفند على المهند تبليغ نصاب وفيض الباري هذه مليئة بالأباطين والكلام الفارغ والتخريفات ويعني حتى أن في المهند على المهند يعني يقولون الكعبة لا يحجون الكعبة ولا يحتاج ان يطوف بها انما الكعبه هي التي تاتي وتطوف بقبور الاولياء اخيرا التهويل والدجل في النشاط وما ادراك من النشاط الذي عندهم وايهام الناس بان الرزق ياتيهم من طريق لا يعلمه احد يجمعون الاموال والاطعمه في مؤتمراتهم من كل مكان تأتي من كل مكان سيارات وكذا يهمون العامة بأن هذه هذه كلها تاقة الله إليهم بطريق ماذا الكرمات وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي عندهم والتي لا تعد ولا تفصل فعلى المسلم أن تتجنب الانتماء إلى هذه الجماعات الفاسدة والله وليه التوفيق نعم الذين في المملكة ويتبجحون أنهم معهم لا يعرفون التوحيد واسمح لي أن أقول لك شيئا قابلت أحدهم في أنا عضو في لجنة الأئمة والمؤذنين والدعاة في المدينة النبوية لجنه هنا تسمى اللجنة الاستشارية العليا تقابل ترشح الأئمة وال... فقابلت عددا منهم منهم واحد من جماعتي لا يعرف الفرق بين التوحيد والشرك ابدا سالته سؤال ما حكم من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما في شيء وواحد منهم سألته ثلاثة آسئلة فرق لي بين الاستغاثة من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من يقول اللهم وحمني بجاه نبيك أو من يقول الله ما شفاعة نبيك فهو أراد وجميلني يجاملني قال كلها شرك كلها شرك وأنت بهذا تتخذ طريقة الرافضة تريد أن تجاملني وتتقي بهذا الكذب هذه الفرق بينها الأولى شرك والثانية توصل البدعي والثالثة هي التوحيد المشروع وهكذا هدأبهم فلا نغتر بمن معه من السعوديين لا نغتر أبدا والذين معهم من السعودين لو تسألهم في التوحيد لوجدت وجدت عندهم خللا وجدتهم لا يفقه التوحيد يقول لك أنا موحد أنا أعرف لا إله إلا الله وأنا أقول أسأله سؤال قد يقول لك ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله طيب, طيب هل يجلس نفسرها بأنه إخراج يقين الفاس من القلب على الشيء وإدخال يقين الصحة لذات الله تعالى قال نعم ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما يفرق بين وحده الوجود وبين معنى لا اله الا الله الحقيقي وهكذا هذا هو دابهم يجهلون الناس ويوقعونهم بل حتى إضافة بسؤال الاخر لما يتعلق باللي من السعوديه ويكون معهم يموت يعني يذكرون انهم طلبت علم أو عقيدة السلفية ولكن طريقة تبليغية الذي التضى العقيدة السلفية ألا يرتضي الدعوة السلفية كنت صادقا أن عقيدتك سلفية ما تغنيك الدعوة السلفية أنت ترى أن العقيدة السلفية هي الصحيحة إذن يجب عليك أن تكون لك رؤية بأن الدعوة السلفية هي الصحيحة والأخلاق والمعاملة والسلوك السلفي هو الصحيح لا كما يقع أيضا أتباع البناويه والقطبية الذين يقولون سلفية المعتقد عصرية المواجهة فهم يقصدون بعصرية المواجهة الطرق الموجوده العصرية لماذا لم يقولوا سلفية المواجهة سلفية المواجهة قائمة الصبر على الجور الحكمة سلفية المواجهة تقوم على عدم الخروج على ولاة الامر سلفية ال... هذا لا يريدونه فهم يقولون نحن عقيدتنا سلفية وطريقتنا إخوانية فأنا عقيدتي سلفية لكن منهجي إخواني منهجي تبليغي منهجي كذا إن المنهج إذا خالف العقيدة يفسدها فلا يستوي الظل والعود أعوج إذا كان العود أعوج لابد أن يكون ظلة أعوج فكيف يقول عقيدتي السلفية ولكن ظلها أعوج طريقة خلفية منهجي خلفي بدليل أن يتخذ الأفضل ثم أضيف أيضا أن الذي يقول أنه سلفي المعتقد تبليغي المنهج في الدعوة يقول ان سلفي المعتقد لا يرضى بمؤسس لفرقه واقع ويدعو للشرك كنت صادقا فكيف ترضى بهذا ثم إنك نعم تقول إنك عقيدتك سلفية ولكن ولائك وقلبك بدعي هندي الهند توجه من كنترول الهند كنترول الهند هو الذي يأمر جميع الجماعات في العالم الإسلامي يفعل كذا ويجتمع هنا ولابد من المشهورة العالمية التي تعقد في الهند أو تعقد في رايواند في باكستان أو تعقد في دكا في بنغلاديش في تونغي كل هذه الأشياء موجودة عندها فكيف تقول أنا السعودي هل التوحيد وهل الدعوة ونحن نخرج مع الجماعة والحمد لله ما أثر علينا يا مسكين أثر عليك من حين إلى لا آخر لأن ولائك أصبح ولاء صوفيًا ولائك أصبح ولاء تبليغيا تحب من هو عليها وتبغض من لا يراها نعم أنت في السعودية ولكن قلبك مع التوجيه الهندي هم يوجهونك. منك فأنت يا أيها السعودي الذي تخرج مع التبليغ أنت مبتدع فلا تغنيك انت في لبازل معروف عن دعوة التوحيد أن لا تنتمي إلى هذه البدعة كما هم الرافضة كما هم الخوارج اتباع بن لادن كما هم غيرهم وان حملوا جنسيه اي بلد لا يعفيهم من عقيده ذلك الفكر الذي هم انتموا اليه فهم ينسبون الى العقيده التي هم يرونها لا الى البلد الذي ينتمون اليه فمن كان صادقا فليكن انتماءه لطريقه محمد صلى الله عليه وسلم وعم البلد فلا يرفع ولا يضع لذلك ايها الاخوه الكرام ينبغي للانسان ان يحذر من مثل هذه الفرق وهذه الجماعات واني اشكر من كان له سببا في منع تجمع اي طائفه بدعيه تخالف الطريقه النبويه او الدعوه السلفيه الواضحه النقيه ولا اعني بالسلفيه كما يفهمها البعض السلفيه القتاليه السلفيه الجهاديه السلفية الدستوريه السلفيه الهجوميه السلفي كل الاسماء هذه انظروا يضاف لها عبارات فيها فيها حسب فيها فيها تفصيل اضافي يزعم ان لسنا السلفيه الصنيه التي على الطريقه النبويه ولكن السلفيه التي تمشي على طريقه كذا وكذا وكذا يضيفون اضافات لأنها تفضح أنهم على خلاف الدعوة السلفيه ليه صحيحه بدليل أنهم يقولون السلفية الجهاديه واضح السلفية القتالية حلال دي مع المسلمين أي خوارج خوارج ما ينفعهم كلمة يقولون السلفية ثم سأختم بكلمة بسيطه الخوارج هل عندهم مشكلة في اسمها أصفهان لا هل عندهم شركيات وقبور الذين خرجوا على عهد علي بن طالب كانت عندهم ثلاث مسائل اعتزل الجماعة وكفروا الحاكم وخلعوا البيعة فما أشبه الليلة بالذالح واضحة اختم بها وصلى الله وسلم على محمد لا فرق بين السرورية والحروريه إلا أن يبدل حرف السين بالحق فهي هيته الحرورية الخارجية